أوصت امرأة مسلمة سويسرية الجنسية والإقامة قبل موتها بأن تنفق أموالها كلها على أولاد المسلمين على أن تتولى تنفيذ الوصية صديقتها الألمانية وهي تسأل عن حكم الوصية بكل المال علما أن عائلة المرأة المتوفاة كفار وليس فيهم من يدين بالإسلام هل يمكن تنفيذ الوصية بأرض الجزائر ما دامت الموصية لم تحدد مكانا خاصا هل يمكن إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن بمال الوصية يكون النفع بالمال أكثر ويتبقى صدقة جارية على الموصية لا يمكن استخراج مال المتوفاة إلا بعد دفع ضريبة فهل يجوز دفع قيمة الضريبة من مال الموصية وجزاكم الله خيرا الوصية بما زاد عن ثلث ترك بكل المال جائز شرعان لأن المنع من الوصية بالزائد عن الثلث من أجل تعلق الحق بالورطة بقوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عادة يتكففون الناس ولما عدم الوارث زال المانع الذي تعلق حقه, حقه بماله فأشبه ما لو تصدق بماله في حالة الصحة ربي قال ابن رضي الله عنه هو مذهب الحنفية والخنابلة ورجهه من القيم الجوزية وإذا أوصت بإنفاق أموالها على أولاد المسلمين لازمت بمجرد الموت وصرفت على بعضهم ولو كانوا في الجزائر أو في غيرها والوصية ما دامت مطابقة للحق لا جنف فيها ولا مظارة الواجب تنفيذها على وجه المشروع لأن الله تعالى قد توعد من تساهد بشأنها أو غيرها أو بدلها من غير مسور شرعي وأنه يبوغ بالإثم قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وإنما يجوز التبديل وعدم إمضاء الوصية إذا أوصى بحرام أو بشيء من المعاصي، وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. فإن قدرت المكلفة بالوصية تنفيذها على وجه يكون خيرا للموصي وعنف له كالصدقة الجارية التي يتجدد توابعها بتجدد الانتفاع بالوقت فله ذلك سواء. وضعتها في دار الأيتام أو في بيت السبيل إن وجدت إلى ذلك السبيل سواء في بلدها أو في أي بلد مسلم آخر ولو بإعطاء ضريبة عليه ما لم تكن الضريبة تبلغ ثلث المال أو تتجاوزه فإن تعذر فلها تشتهد في وضعه في بدل آخر يقوم مقامه ويتحقق به المقصود من الوصية